ها ها علينا من ثانيه الوداع وجب الشكر علينا ما دام الشكر علينا ما دعا للهدا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحباً يا خيراداً طلع البدر علينا من ثانية الودا وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أي رسول سنسوس فردك دورو لكتاً نير المايات لك يلقى ای رسول سنا سو ز وردیک درولوک تنایرالمایس سنا ی اسلیک sevginle سنا طلع البدر علينا من ثانية الواد وجب الشكر علينا ما داعي دا طلع البدر علينا من ثانية الواد وجب الشكر علينا ما داعي انت شمس انت بدر انت نور على نور انت مصباح الثرية يا حبيبي يا رسول سنقنج سيسا اي سلسا نور استنان الرسول سنسريا اي شاسا اي اي رسول طلع البدر ثانيات الوادى وجب الشكر علينا ما داعى دا طلع البدر علينا من ثانيات الوادى وجب الشكر علينا ما داعى الله دا طلع البدر علينا من ثانيات الوادى وجب الشكر علينا ما عار الله دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا عار